مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أحبة في الله كلمة ولازلنا مع هذه الكلمة الخطيرة ألا وهي الرياء عرفنا الرياء لغة واصطلاحة وذكرت بأن الرياء أعاذني الله وإياكم منه محبط للأعمال أما إن كان الرياء بأصل الإيمان فهو مخرج من الملة باتفاق ومحبط لجميع الأعمال وصاحبه في الضرط الأسفل من النار أعاذني الله وإياكم منها ثم ذكرت أقسام العمل وقلت تارة يكون العمل رياء محض وهذا عمل حابط باتفاق وتارة يكون العمل لله تبارك وتعالى ثم تطرأ عليه نية الرياء واختلف علماؤنا في قبول هذا العمل من رده فمنهم من قال بأنه عمل حابط باعتبار نهايته وباعتبار الرياء الذي طرأ عليه ومن علمائنا كالإمام أحمد والإمام الطبري والحسن البصري والحافظ ابن رجب وغير هؤلاء رجحوا أن العمل إن كان لله تبارك وتعالى ثم طرأت عليه نية الرياء أو خاطر الرياء ولم يسترسل صاحبه مع هذا الخاطر الخبيث بل جاهد نفسه وحاول رد هذا الخاطر فبفضل الله وبرحمته عمله ليس حادثا وإنما يحاسبه الله عز وجل على أصل نيته التي كانت خالصة لله تبارك وتعالى وهذا فضل الله جل وعلا على هذه الأمة الضعيفة المسكينة أما إن كان العمل لله عز وجل ثم ألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة الناس وجعل لك مودة في قلوب خلقه وعباده فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إن شعرت بفرح وسعادة لهذه المكانة والنعمة فليس هذا من باب الرياء إنما من باب بشرى المؤمن المعجلة له في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في الحلقة الماضية وذكرت إخواني من من يحبون أن يلبسوا ثيابا جميلة وأحذية جميلة وأن يظهروا بمظهر أنيق فيخشى أحدهم أن يكون في ذلك رياء قلت لا ليس هذا من باب الرياء بل قال رسول رب الأرض والسماء وسيد الأنبياء وإمام الأصفياء الأتقياء كما في صحيح مسلم حديث ابن مسعود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من كبر قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أي الناس واحتقارهم ثم طرحت هذا السؤال في آخر الحلقة الماضية ما العلاج؟ ما علاج الرياء أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المخلصين المخلصين الصادقين أولا أيها الأفاضل أول جرعة دواء لهذا المرض العضال أن نصدق في الاستعانة بالله جل وعلا أن يطهرنا من الرياء وأن يرزقنا الإخلاص أخي من أعانه الله فهو المعان ومن خذل فهو المخلول أيها الأفاضل لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لنا ولا قوة لنا على طاعة الله جل وعلا أو على البعد عن معصية الله جل وعلا إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى إذ لا حول ولا قوة إلا بالله فالفضل ابتداء وانتهاء لله عز وجل هو صاحب الفضل وولي المن والعطاء فعليك أن تصدق في الدعاء في التذلل في التضرع بين يدي الله أن يرزقك الله الإخلاص وأن يطهرك من الرياء والنفاق فقم واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار أن يجنبك هذا المرض العضال وأن يطهر قلبك منه وأن يجعلك من المخلصين الصادقين ولا تنسى خليل ربي العالمين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو تضرع إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء الودود وجنبني وبنية أن نعبد الأصنام إبراهيم الخليل يخشى على نفسه وعلى أولاده من الشرك الأكبر فكيف لا نخشى نحن على أنفسنا من الشرك الأكبر والأصغر على السواء وقد ذكرت حديث محمود بن لبيد في مسند أحمد وصحيح ابن حبان وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء قال الرياء أعاذني الله وإياكم من إبراهيم الخليل يرفع القواعد من البيت مع أن الذي أمره بذلك والله جل وعلا ومع ذلك تضر إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه القبول فقول جل جلاله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتضرع إلى الله جل وعلا واصدق وأعلم بأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين فما عليك إلا أن تتضرع إلى الله جل وعلا أن يطهر قلبك من هذا الداء العضال وأن يجعلك من الصادقين المخلصين المخلصين إنه ولي ذلك والقدر عليه ثانيا لا أعلم دواء بعد صدق الاستعانة بالله تبارك وتعالى للرياء اعظم من الاخفاء تدبر بمعنى ان تجاهد نفسك على ان تخفي اعمالك التي اجاز لك الشرع ان تخفيها والا فهناك من الاعمال ما لا يجوز للمسلم او للمسلمة ان يخفيها لا تستطيع ان تخفي الصلاة ولا تتمكن شرعا من ان تخفي الحج أو الدعوة إلى الله جل وعلا لكن هنالك من الأعمال ما يستطيع العبد أن يخفيها وأن يجعلها سرا بينه وبين الكبير المتعال الذي يعلم السر وأخفه ليدرب قلبه في عمل السر على ذات العمل في العلانية أن يكون لله جل وعلا بمعنى تستطيع أخي الحديد أن تتصدق بصدقة لا يعلم بها أحد من الخلق وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين وظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه إنه الإخفاء وذكر منهم أيضا رجلا ذكر الله خاليا خاليا وحده ففاضت عيناه هذا الذي يدرب نفسه على البكاء من خشية الله في الخلوة لا خوف عليه بإذن الله جل وعلا إن تدرب على ذلك إن بكى بين إخوانه في العلانية لأن قلبه درب وصار بكاؤه لله جل وعلا كذلك من تصدق بصدقة سر وأصبح الأمر ميسورا عليه وجاهد نفسه على أن عمله لله سبحانه وتعالى هذا ان أراد أن يتصدق يوما في العلانية من باب ان يكون أسوة أو قدوة أو أن يحرك قلوب الناس للبذل والانفاق في سبيل الله جل وعلا فهذا أيضا لا يخشى عليه بفضل الله من الرياء لأنه درب قلبه على الصدقه في السر فصار عمله في العلانية, في العلانية ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وهكذا ما تستطيع من الأعمال أن تخفيه فاخفيه بنية أن تدرب قلبك على الإخلاص ان كرر نفس العمل في العلانية وإن فعلت عملا آخر في العلانية فالإخفاء من أعظم الدواء لمرض الرياء بعد صدق الاستعانة برب الأرض والسماء أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين ثالثا معرفة عواقب الرياء في الدنيا والآخرة هذه نقطة في غاية الأهمية أيها الأفاضل والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الصادقين اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا يا أرحم الراحمين وأحسن نياتنا وأعمالنا يا رب العالمين المعرفة بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة عواقب الرياء في الآخرة معلومة كما بينت في الحلقتين الماضيتين المرائي لا يجد أثرً لعمله الذي ملأ به الدنيا ضجيجا في الدنيا لا يجد أثرً لعمله الذي ملأ به ضجيجا في هذه الحياة الدنيا بل سيجد هذا العمل هباء منثورا لأننا قد أصلنا أن الله جل وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه وشركه كما ذكرنا في صحيح مسلم حديث أبي ريرا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعواقب الرياء في الآخرة خسران يجد العبد هذا العمل هباء منثورا لا وزن لا ولا قيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله اما في الدنيا فالمعاقبه بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدره اكرر اكرر ايها الاخوه المعاقبه بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدره بمعنى ان المرائي الذي يبتغي المكانة والسمعة والمنزلة عند الناس يجعل الله تبارك وتعالى هذا المرأ عند هؤلاء الناس ممن ابتغى عندهم العزة والمكانة يجعله الله عز وجل مسخة بينهم وأضحوكة بينهم بل ويجعل الله سبحانه وتعالى ذله على ايدي هؤلاء الذين ابتغى عندهم العزة يا الله نعم المعاقبه بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدره فيا ايها المرائي اعاذ الله وياك من الرياء يا من تبتغي بعملك المنزلة والسمعه والشهره والمكانه والوجاهه عند الناس كن على يقين مطلق بأن قلوب من عصيت بيد من, بيدي من بأن قلوب من ترائي بيد من عصيت بأن قلوب من ترائي أي من الخلق بيد من عصيت فقلوب بين أصبعين من أصابع الله جل وعلا يحركها كيف شاء يحولها بالحب لك في الوقت الذي يشاء أو بالبغض لك في الوقت الذي يشاء فلا تنشغل بالخلق وانشغل بالخالق فقلوب من ترائي بيد من عصيت ولا حول ولا قوة إلا بالله وأي خير لك أخي وأي خير لك في مدح الناس وأنت عند الله مذموم وأي شر لك في ذم الناس وأنت عند الله محمود فلا تعلق قلبك بالخالق واعلم حديث رسول الله كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به ومن يرأي يرأي الله به قال الحافظ ابن حجر وغيره أي من ابتغى المنزلة عند الناس جعل الله تبارك وتعالى هؤلاء الناس يذمونه ولا يحمدونه بل ويظهر الله جل وعلا سره ويجعل سره على فقد يسمع المرأي بأذنه قولة الناس فلان مرأي فلان منافق فلان خبيث فلان كذا من سمع سمع الله به ومن يرأي يرأي الله به واعلم بأن إرضاء الخلق أمر لا يدرك اعلم بأن إرضاء الخلق غاية لا تدرك ولو استطاع أحد من الخلق أو من البشر أن يرضي كل البشر لكان أولى الناس بذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم بل اعلم أخي أن الخلق لم يرضوا عن خالقهم جل وتعالى نعم والله لم يرضى كل الخلق عن خالقهم جل وعلا والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل قد قيل في الله أقوال صنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيل قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وفضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل ثالثا مجاهدة النفس او رابعا مجاهدة النفس والقلب على تحقيق الاخلاص والنفس كالطفل ان فطمتها عن الشهوات والشبهات انفطمت وان الهبتها بصوت الخوف من الله انقادت وان الجنتها بلجام التقوى صارت لك ذليلة ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها واخيرا تحقيق التوبة وتجديد الايمان إن زلت قدمك في بؤرة معصية في بؤرة رياء في بؤرة نفاق في بؤرة كبيرة من الكبائر فما عليك إلا أن ترفع قدمك وأن تجذب, تجذب ثيابك وأن تطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم وأن تعاود الكرة والعودة والرجعه والتوبة إلى الله سبحانه وأنت على يقين بأن الله جل وعلا يحبك بل ويغفر لك ويفرح بتوبتك إليه وهو الغني عنك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأختم بهذه الآية الجليلة الجليلة ألا وهي قول الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الله يهدي قلبه الله جل وعلا والذي يهدي قلبك لكل ما يرضيه ما يرضيه ويصرف قلبك عن كل ما لا يرضيه الله الذي يحفظ بصرك ويحفظ قلبك ويحفظ جوارحك ويحفظ عليك دينك اولا تسمع وصية رسول الله لابن عباس احفظ الله يحفظك احفظ الله بامتثال امره باستنابه ناهيه بالوقوف عند حدوده يحفظك ربك تبارك وتعالى يحفظ الله عز وجل قلبك يحفظ الله عليك جوارحك يحفظ الله الله عليك دينك يحفظ الله عليك دنياك فما عليك أيها الحبيب إلا أن تجدد الإيمان فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات وعليك أن تجدد التوبة إلى رب الأرض والسماوات فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسن وصفاته العلى أن يرزقني وياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا واحسن نياتنا وأعمالنا وارزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا واجعلنا من الصادقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة. الكلمة. الكلمة أمانة كبيرة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 كلمه كلمه كلمه, كلمة.